Wahai, ini hari yang baik, ini hari yang berfase, yang kau berbohong, aku akan menghukum mereka yang berdosa dan istri mereka dan mereka yang tidak beriman, tanpa وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْفِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا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 فأغويناكم إن كنّا غاوين فإنه يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 illa ibadallahi mukhlasin ulaiika lahum rizquun ma'lumun fawaakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im 'ala sururin mutaqabilin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 Karena hulna biji makan, fakubal baghohm ala baghri, tsaalun. Qal qaulum minhum, immi kana liqarin. Yaqool ainnak la min Aida metna, wakunna terabu, waghaman. Aina lamadilun. Qalah alaun, mutlilun. Fattulag farahu fi sawa al jahim. Qalat Allah. كنت لترديني ولو لنعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيلٍ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُ أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِأُولِيها مِنَ الْبُطُونِ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنَ الْحَمِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ ضَلَالًا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 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أإفكن آلهت دون الله تريدون فما ظن كون برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إن سقيم فتولوا عنه مدبرين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 قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم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 سَنَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَفْأَهُ فَكَانَ مِنَ الْغَارِقِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَعْثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَلْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ آمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ آلِهَتَ رَبِّكَ الْبَنَاتَ وَلَهُمْ رِبٌّ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ الله وإنهم لكاذبون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 Fa inna kum wa ma ta'abudun ma antum alihi bifatilin illa manhu asal al jahim wa ma minna illa lehu maqam mamlum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 وإنهم لهم المنصورون وإن دندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون